فسيات فسيات فتيات يومك كفاكي تركاض الخلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغاية بعد كتابي همهمو طمس الدين وكذال فضل ترابي قتل الانسانيه في اعماقهم في حرابي هجر الاخلاق فصاروا حيوان أيوانات في غابي يا من تعمل للدنيا لن ينفعك مما تعمل أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمر في دار فنائي تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادع فلا تخجل إن الله عليم لن تخدعه أو تستغفل فغدا إن لن ترجعا غيك للرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله ستقبل يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا اذهب ولتطلب أجرات ممن, ممن كنت له تعمل ممن كنت له تعمل